يا ربنا الحمد لله راحة واقف، إن شاء الله نحل حلقة التدين بإذن الله. ربي عنا القرآن العظيم ربي عقلنا وقلبنا وذنباً وذنباً وجلاء أذننا. اللهم لك منهما نسينا وعمنا منهما جهنا. اللهم زقنا تلاوته ونا لي أفراد النهار نحن نجريدك اللهم جعلنا من حن حرارة والحر حرارة من المتشائم. ويكلوا حقة تلاوتي. ويحلوك ويحلوك. اللهم دعنا من أهل القرآن وخلق القرآن اللهم أذننا قاعة البيت الحناء وتعالى اللهم عذننا يا رب العالمين آذاب هذا القرآن اللهم اعدلنا لأذلي اللهم دعنا من أهل القصص الذي محدث وغاص اللهم أذننا في أذننا في الحلف كن في الظلمة وجعلنا في ما لما جعل القرآن العظيم لقلبنا الزياء وإنصارينا جلاء ولذبنا من نحيصة وعلينا من نخلصة اللهم ازدنا للقرآن وازدنا لأدب القرآن اللهم إلما نسألك يا رب العالمين ربما دي ناتعا وقالما صالعا وإصلاعا داشرا وشداء من كل ذلك السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معليش بقى جاك على كل شيء صدقني مش علشان في أي حلقة نتوقف على الكلام دلوقتي خالص لحد ما نتابع حلقات تليف بعد كده نروح لغرف الحاقين من الأشبال ما في كلنا في أي ونبيجي حرف ايه حرف الض حرف الض حرف الض الض ولما جينا نتكلم عن الض قلنا أين مخرج الض اين أين مخرج الض <موحش> <مليئ. طالع فالصطول. تصفيق> ما هي أمي تظهر إطارات اللي الثاني ما يتفعش أيها حاجة يا بنات ما يتفعش <تصفيق> تذيب بناتها القرآن من غير ما نتعلمهم أو تقول لهم التجويد وتعملهم التحنات في التجويد المعلمة نفسها تعمل كبير لازم تعمل التحنات في في التجويد علشان باتها يومنا تقعد مع واحدة تعلمها لازم تعلمها لازم البنت اللي قاعد تعلم فيه تعلم بناتها التجويد عشان يفهمها يقرأوا مش الزائد وهاك تتبعوا ظهر طرف, طرف اللسان العريض مع ما يحازمنا الحنك العلطول مش الأسماء ؟ ظهر طرف اللسان العريض مع ما يحازمنا الحنك العال نعم باحث الصاية بنا زي لما تشايفين هنا في الصورة في الصورة الورق وآخر صفر في الصورة صورة في الصفر الأول اخر صورة في الصفر الأول لما باجي أقرأ حرف الطاء شو تقول شو تقولي لا يمكن نقرأ بحرف الطاء للمعنى وموت رعشني بطا عندي مظهر خلي بالك ظهر بطة في السنة مع أسور العليا سبحانك العظيم ذي أسور السفين أسول العليا سأثور عليها شو هي ذي الثلث ما البسط تتعب يبقى خلي الثاني طبعا الثاني ذا من ظهره حتى ظهر من في هذه اللحمية اللي فوق العليا دي العليا كده ودي اللحميه اللي تحت فيها لا ما شاء الله ثنين فيها لساني الذكيه يقولي حطي ثاني لجوه طلعيه فوق زي ما انت ماشيه كده والذكيه في قارن طبق الحنه وقولي طاء في القار جوه ليه؟ دي هنا تقرأي كما تقرأي الراء الراء بتقرأيها الثاني في الراء خلي بالك اللي بتقرا الراء زي القاف بتبقى الراء عندها راء بعض منكم راء خالص لكن عمل استعلاء في الراء راء حط لانها عملت استعلاء في اخر الزمنه الزمنه بتاعها لأن الراء لا يستعل فيها كحروف الاستعلاء لا لا دي بتبقى بسبب هذا نقول راء راء راء لكن بيكون ط فيكون ونكون طاء طاء طاء لا يجب أن يكون في الطاق الاستعلاء لا يجب أن يكون في الطاق الاستعلاء لا بس بقولك ما أنا بقولك للإستعلاء الموجود هنا قول إصباك اللي ماشي الصوف عنه وقال من سأف الحالة لكن الراء بس في طاق في الثاني يوصل إلى مكان الإنس وراء السماء طاق يبقى وإحنا بنقرأ حرف الطاء عشو كده أولي خلي بالك عندك قراءتك من الطاق أحيانا تقولي بعض نستقرأ الطاء كده هكذا تقول طاق المفلد اللي تاني من ورا نازل شايفين الصوت ده اللي ماشي فوق عند تحت الحنك لا بيبقى بيقى. كل الصوت بيبقى نازل تحت دول كل ط شوفي ط والط ده بتخرج بره ط قدامهم محيطه فيطه اسمعي الصوت كده من عند من الخلف كده من عند ال- لما تيجي تقرأ حرف الطاء والمحيطه المحيطه من عند اللي في ده محط الصدر هنا لو ما عارفه تشطط في الصدر يبقى انت بتقرا ايه زي زي كلمة سلوى كلمة كلمه ايه كلمه نعم محيط مثلا محيط لا انت معرفة عرفيش ما عرفتش تستعلق بالكلمه محيط بين هنا الصدر الاول محيط دي اهو ده السمك هنجيبنا حرف الظاء ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا يعني ايه اصول الثنايا العليه طب نبدا منين ده هو امي ده يعني ليه سيف امي لحمية جذع ضخم كمية رهيبة ولذلك الحرف ده أقوى الحروف في بلاد أنيشيه ليه زي ما نحط الطاء بس نأثر حروف لأنه فيه لأنه عن لأنه فيه فوائد القوة في السماع في إيه الطاء ولذلك عشان كده بنقول لأنه كل صفاته بين الص في صفة الجهر لما يقون طاء في صفة جهر لما يأثر طاء طاء طاء الطريدة كذا لقد يعني ان اكون صاحبك على لما الامر صاحبك ما هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك لكن هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك على هذا الامر صاحبك الصوت هذا الامر صاحبك على هذا طاق <تصفيق> لأن هو لكن ليس فضى لأنه مستهلة مستهلة طيب ولأن الحرف الشديد في قوة ثانية لأن الحرف الشديد يعني حرف الشديد يعني وانا بكره الحرف ده حرف الطاء ده المفعول اللي بتحدث الطاق عسان كده بما تتأتي بالخلقنة لأن الخلقنة الحرف ده لأن الحرف ده ما جريان صوت ولا جريان نفس بيحتاج إلى مسألة عند قراءة إذا كمع تلقى ويستطر قراءة بتأتي بقلقلة اللي هو أهل المغرب بين فتحه ويتم تقول محيطة محيطة بأسين بأي المخ المغرب بسرعة موت محيطة بعد نفس محيطة ما فيه همس طبعا ولأن ما فيه صفة خالصة بصفة القوة الاستعلاق بصفة قوة أخرى صفة القوة اللي هي الاستعلاق يعني الاستعلاق يتعلق الأخصار الثاني لأنه لابد من يأفرأ حرف القوة لازم اقولها قا رحت مع الثاني تحب الثاني قو قو قا قا قو أفضل ثاني مساعده قا ولأنه هي تفضل قل أقول الصفات المعروفة هي هي اللي هي صحيحة. نرجع بعدها لمن نرجع بقى الأخطاء اللي احنا كنا بنتين دي هحدث قا الجدولين الأخيرين اللي هو الجدول ده في مجال الجدول في الأخطاء والأخطاء في بعض اللي هي ريكي نطق قال ربي سبحانه وتعالى اصطفى البنات على البنين اصطفى ليها اصطفى بناتي على البنين اصطفى بناتي على البنين لقد خطا في كلمه اصطفى اكتب على تاريخ س و كراتين س و ط او كراتين ط لا ديه اي تعقيد خليك اسمع هي بنات ق ق حطي لي الامام ده لكن تحس ان انت بتقول ق ق حطي كل ورقه شو بتقولي ا اكتب ما تقولها ا ا جبتي ا ا اكتب انت من الصفر ا ق ا ط ا ال ص ص ط يبقى وانا بقراهم توقع الخطا فيها في قراءة الصاء ان يكون ان اللحن الخطا يقع فيها في الطاء دون قراءتها دون اعلاء واطباق فتقرأ الصاء ام ص ط كاللح ما ستجدوا والاستهلاك. والاستهلاق أف فاط أف يعني تهيئي للمقرب تهيئي للمقرب قال كل مبيلة ازاي تحييها لا احنا بقولش أف ما دارمش دارمش اشماعك الصوت عايز صوت مع الصوت خالوني يا بلان أف أف فاط Zal dat, zal dat, zal dat, elf, zeker, eh, zeker,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 nou, ik heb hem de kamer in toegelicht, hè, ja. Dus je kan het ook niet horen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. وعدد خدعه في التقصيل الام... في الإيمان لك من الطازم صادق الصادق الصادق الطازم الطازم أحنا بقوله مع الزائد يجب يساعد المنسى اللي بتقلم لأن هناك ثلاث من الثلاثة الطازم الطازم الثانية اللي هو القرآن أخرى لمنه مثلا بالتقليل الغاب يعني بياخد ورش في البدل ما تلعبي مع محمد اللي خليك معي الله يرضى عليك ف... ها هاتيني ورش يا بيزي الفتح زي زي فا اه وارفا هذا فا ورش هذا ورش فيو اليتامي عنده فين وقفين حمزة بقى خير يبقى اخد جبال كل دي فاق رآس يبقى المفروض عندما هيأقراءها أجيب لي فتحة صح اللي بتقول لي أصطاع يبقى كأنه أقرأت لغية حب يبقى هنا أقرأها أصطاعة ولو دخلت قمت دني شوية فا أصبح أصطرع تالي ف... تالي أصبح أصطرع تالي والمالة دخالي لكم أن أصطرين يبقى أقراء الطاء خف وبعض المنسة أقراء أصطاعة خف أقراء أصطاعة هنا اللحن قراءة الطاء تاء المفخمة. يعني إيه قراءة الطاء تاء المفخمة؟ ما خش السالق أصلاً. ذيك لفقات تاء المفخمة شو تقرأ؟ نقول تاء المفخمة. طا. خلي بالك. طا. طا. ذيك تاء مفخمة. ليه؟ لأن ما خش السالق ثاني. طب بين الاثنين؟ هي تاء طب من ذاتي. ده ده فقط فقط تعالى ان غير مستعل اه طيب ولذلك اللحن والخطأ الذي يقع في, في كلمة اطفئ البنات على البنين في طرق الصفات قراءة الطاء ت مفخمه اي دون استعلاء او اشباع فيها طبيه قولي لي اطفئ البنات على البنين اي امتي نعم حضرتك طبيه واحده في تقريبا اه أطلق على هنا سبب يكون في اللحن اللي هو في هذه القراءة على مراعاة صفتي الاستعلاء والإطلاق في الطاق واللي هي الصلمة بدين القوم بدين في الطاق. ما ينبغي مراعاته إعطاء الحرف صفاتي يا بنات وإعطاء القراءة مراحبة يعني إحنا وقعوا الخلم الطاقة دي قلنا إطلاق بدون استعلاق وإطلاق كمان وقعنا الصفحة بتاعيتها ميلنا صحه الكاف واصبحت الفاء اللي فيها ايه يا مقلله يا مماله يا فاء يا فاء يا فاء وضحيناها فاء فاء اقفاه <تصفيق> اقفاه ضبط الضبط الاماله ركزوا معايا أصفاء افتح الحاج يجري منه افتح وهنا المكان ده يجري الناس كده بي بيصر تجيه ركوع أصفاء افتح ومتى بيجي يقول ماأقول أصفاء ف... وقبل كده عم نكون عند الأمة نقول من الداخل خلينا نفس نفس الباب يا يلا قوليها رابضة أصفاء من الصفات من من تعالي يا تعال عشان تقدر تقدر تقدر في تقدر تقدر تقدر عليكي هنا تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر اه لا اديني حتى لو يجيبوا العين هاتي ذلك اه لا فا فاتن تعالوا لا امي لا ادري ايش لا ادري ايش لا ادري ايش لا لا لا ادري ايش لا ادري ايش لا ادري ايش لا ادري ايش لا ادري ايش لا ادري ايش لا ادري في كل القمع ده في كل قمع ضعف الصافة صافة صاطمة صافة فا طيب فعنها حق... كلمتان يا بنات قل أغير الله أتخذ وليا ولي فاقل السماوات والأرض وهو يطعم البن وهو يطعم ولا يطعم يقع هنا فيها يا بنات فطاحنا فالطاله ده الناس ما لان الاول في الكلمه دي مضمون زي ما شايفين وهو يرقا وهو يلو وهو يلو وهو يلو وهو يلو جرى وهو وهو ولا يوق عن يا ولا لكن البعض بعض بيقرأها كذا بيقول يقرأها وهو يطعم وطر يطعم بازلت متأثرة بضمت الياء وده بيحدث كثيرا تقرأ يعني لها كذلك لا زي الهام وهو يطعم ولا يطعم علقت كتب حبكات الأسماء وهو يطعم يبقى تاثر في الهمام لان متاثر بما زي الحركه, الحركة, الأول الحركة الأول بحطاء في الحرف الاول ضمن الحرف الاول فبصبح الطاء في القلقله من اعطاء القراءه بالصا اذا كان حرف الطاء ساكن بعض بياخذ بيتاثر بي بالحرف بالحركه التي قبلها طبنا الضمه يعني التأثر بالياء المضمومه قبلها يجب على القارئ أن يضم شفاهيه عند تلفظ بالياء وذلك بتلك قراءه ياء مضمومه تقول يو وبو يوض تقول لا تقولي على استغالية، قولي يوم ما تقولي شو فيهم، ما تختلفش الليا، وهو يقيم ولا يقيم، وهو يقيم ولا يقيم. نعد اشتفتين مرة ثانية إلى ااا الحاج الحاجة الثالثة اللي هي الفضاء الثالث وحدة مرة. وإذ جعلونكم اللهم اشتطاء إذ تذيني أنها لكم وتوجهون أنها أيها داني الساق في غير الطاق يعني كثين كل الشروف المشددة عندها تقرأ حرف واحد مع إن الحرف خضر خضر طبعا لأن الحرف المشدد حرفين حرف ساكن ومتحرك فابتك لو اعطيت على الحروف المشاددة كلها بسرعة القراءة فنتم تأتي نتيجة سرعة القراءة في الأثناء أو رحاب رحاب رحاب ماكي رحاب اقرأي لي وإذ يعيدكم الله احدى الطائفين أنها لكم وتوجون أن غير ذات الشوف تقول لكم أقرأي هذه الآية وإذ يعيدكم الله إلى الطائف هي كلمة لا الدهال شديده مش هده ضعي ده عندك الدهال على ساته كيف تقوم ايوه وتاوزونا دهال ساكينة فما دهال مظلوم عمو وتاوزونا أمو أغل رباد الشوكة تكورا يبقى لازم يا بنات واحنا بننطق الحرف المشدد يبقى احدى الفئتين اطباء مشدده كيف نقراها نقرا الايه نقرأ مع بعض ازاي يعين <تصفيق> <تصفيق> حكومه <تصفيق> <تصفيق> يا الله مون وذكريكم إن شاء الله يوم الخميس هيبقى امتحان الجمل خلاص الثلاث اذين الاخرين إن شاء الله ويوم الخميس اللي بعده هيبقى الربع الأخير ونشي بالتجديد لحد ما نخسر في شهر كذا واللي بعد كده إن شاء الله هيبقى نصف هنقول قران على مرتين كل مرة بقى نصف إن شاء الله ولو كان في وقت بعدين هنقول قران كامل إن شاء الله ونفضل على كده إن شاء الله. إن شاء الله ده هيدينه طبعا انا وصلت وعشان تنتظيم ورحبا كده بقى المسجد فيه ما شاء الله احسن نتقل تابع الاططاء يا بنات قول ربي سبحانه وتعالى قول اطيع الله والرسول فإن سوال لو فإن الله لا يحيط الكامل هنا بعض الناس بتيجي تقرأ اططاء في دي قول اطيعه بتقرأ اططاء هنا كأنها بتقرأها قل اطيعوا اطيعوا انا مكسور فليقل بجيب لنا لا بجيب مش بسانة. بجيب لنا بجيب لنا اطفال قل و. خروج الطاء التاكد من هنا خروج الطاء المكسور وخروج وخروجها في الطاء قل اطيعوا اطيعوا سقم هي قل أطيع في اللحن يقع اللحن يقع في خروج الطاء المكسوره تاء وخروج همز مع الطاء سبب الوقوع تاثر بالكف فيؤجل الضياع كل الثقل قوه من الاستعلاء والاطلاق فتخرج الطاء اقرب منها الى التاء ولذلك عشان نجيب الخطوات بتاع قراءه الطاء المكسوره اجيب الاستعلاء والاطلاق اولا في الطاء ثم التاء زي هنا الفرق بين الكسره الحرب المطبق المستعل على الحرب المطبق المستعلي عن الحرف المستعلي غير المطبق يعني ماذا اقول خفتم خي اقول اكثر على طول او خفتم مثلا اقرا اقول زيها صدرتم لا اجيب الاول الاطباق الاول ولذلك يظهر اكثر الكثره في الحرف المطبق اقل بكثير منه في الحرف ماذا تعرف اقض غيرهم خفتم غل غير. قيل قيل قيل بس قول لي قيل لا لا بقول قيلة على طول قيلة قيلة تخذ غني مكسورة دي سلسطة الكافة المشروف النقاق فبقولها بمثال ايه بقى. لا بمثال لي قل أ... قل اضيع اربطابعين اكثر نعم لاجي ليه هذي كلا؟ ممتازه اضيع يا يالله يستمع لا لا قول اطيع اكتر مين ولا لا ايوه بابا قول اطيع تمام قول اطيع ممتازه يلا لقدامها قول ممتازة. ممتازة ممتازه يلا يا دعاء ممتازه فين تاني يلا, ممتازة. يلا. الامام يلا منى هو يا منى يلا, في إيه يلا اللي بعدها غلطت قوي على السبينه بنات طحمه الهند وده يلا اللي بعدها ممتاز قوي فاهمه اللي بعدها خلاص السبينه انتي نفسك بقى ناخد هنا يا بنات يلا نحن مهنيا يا من بعدها يمين تكون الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف ما سمعت بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف بين الحروف لا إنتي فاتكة آ آ <تصفيق> عيزة يا مه شوية معك الحروف حريكة بس الحروف محرجة ضعيفة وفاء ممتازة اللي بعدها ما توصل على حال يلا اللي بعدها آ يعني بين الا والص يلا هاي.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 الحروج نفذ نفذ تقول له قل لا لقا فيها نفذ ولا اللام فيها نفذ ولا الامز فيها نفذ ولا اليأ فيها نفذ والكل دي مثال نفذ ازاي تقرأوا كلها فيها دعا؟ ازاي تقرأها لي بقوة؟ قل اضيع اضيعه شو ندعي كالحيق قل اضيعه اللي وراك يلا اقول قل اضيعه سامة الله قل أضيع شد شوال مدد قل أضيع بنات مدد يا مطلوب قل أضيع يا مه... أيوة قل أضيع قل أضيع قل قل اطيع نقوليه لهم جميع غرفة نقولش قل ا قل ا ما رأسنا سبحان اجواب فبكين قل اطيع قل اطيع لا ما اسمين قل اطيع اللي وراها قل اللي وراها قل اطيع قل اطيع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 ما شاء الله هذين كتبوا بعض الأخطائي كان يأخذ مع رحل ما عارف الله يسميكم طيب أعوذ بالله إنسان فإذا وانا بقرأ بنات من الأخطائي فإذا جاءت الصرانة الكبرى بعمل بعض الناس كامل خائية بتعمل ساكت عقفة بين حفل الفتول فإذا جاءت الصرانة الكبرى تروح أقلها وترسل بين الأخطائي الساكين لكن لا يعني هي افضل من افضل لكن ما ما افضل من افضل من افضل من لا من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من صوت من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من عايز واسأل شبابي اللي كان بالسالب لما تيجي تقرأ الصاع ما جريش الصاع من طرف السالب، تقولي الصاع الصاع، العين ظهر، فوق ظهر لل مكان ظهر للسالب يعني الجزء ده، شايفين مكانه ظهر للسالب ده اللي بيتزق فوق، لما جريش طرف السالب تقولي أص وتروح أص طرف السالب كده، ده السالب يا بنات، دي رقم خمس. الطاق المسواصلة هي بسيقق لأن الطاق يودى المخرج قريب من بعض لكن انفرق النساء بتدقى الثاني مع ايه؟ الطاق بتبص انك لابت ظهر الثاني في الثاني في بقرأيني الطاق الثاني في الثاني في الثاني يلا كان صحيات كنت مننا لو لله انقذنا يلا يا رب لازم يا بنات اجمع صوت مجسم جوه كده صوت في امال الصوت نثني كله ثني كله مليان دي هي قراءه القاف ولذلك عمل سكت بين الحرفين اعطاء تشديد القاف وترك زمن بينهما ده الصحيح يعني تعالى بقوا ان انا بشدد وترك و واترك زمن المفروض ان انا ماتركش ما زمن بينهما الاتيان بالقاف المشدده دون سكت بين الحرفين هناخد النهارده حرف جديد وهو حرف ايه هناخد النهارده ثاء ان شاء الله استغري بكفي لا لا هناخد الجيم ها ناخد كده 20 دال ودا وقاف حروف د ق ط في الثاني احنا كنا عايزين عن إحنا نتكلم عن البحر بتاع حمام وقاف كده احنا هناخد النهارده حرف هنتكلم ان شاء الله بإذن الله عن حرف حروف طب الثاني الزال سيفه زال زال في كتاب كتير جدا منها بيخطئ في قراءه الثاني هنقول ايه از جعل يقول ايه جعل يعني جعلنا صوت جدا في الحرف الثاني والثاني تكتب شوف انا بقرأ ازاي اقول بقول از ان ان ان حطي كده ان ان عايزه مختاخرين او في الناس كلا بطالة تقولي اه دا عزلة لما تيجي تقرأي بطنقة بين الزال لو لقيت فيها وزن فلت تقرأ الزال وهي فيها هوا كده انا عايزه تعمليني كده جدول. تتميزيني بين الزال والسائل والله لما تقراي اقرأ ان الظالمين والان في الناس يحد يسو كرجال شوف مثلا مذكوري اذن وانا مثلا ايه ثم كان من الذين فهمت في اي فيها ثم مثلا إيه والله والله لا يحب الظالمين في الظالمين في فيها هوى برضو كده؟ عامل فيه هوى خط إيده فيها ايه؟ بثلاث هوى؟ إذا أنا سمع الهوى بحد هنا عندي حسب بالهوى الهناء ويا رب ده هوى برياح يبني خط إيده خط إيده خط إيده كده كده كده كده لذوع ولا الزال فيه من فتقر مع الهبناء عين ها؟ لكن السعب يخرج دي الكفته الحروف دي عايزه ظبطها معاك شويه هيظبط قول والله لا يحب الظالمين الله, الله الله لا يحب الله الله لا الله الله الله الله الله الله الله قلت مخج هذه الحروب ما بين ظهر اللسان ظهر طرف اللسان و أطراف العليا قلت الثناية العليا كنا بنتكلم قبل كده عن أصواء والدال والتاء و عن إيه؟ عن أصول نحن الوقت نتكلم عن أطراف جزء ده يبقى الساعة تبقى معه الثلاث أحروف ده تبقى معه أطراف الثناية العليا دو خلي بالي دون ان يخرج شيء من طرفي الا الشيء اليسير فتخرج منه الزاق لبالك من المصابي فذالي فضاء يعني انا مجأتوني يا بنات شوفوا شو اعمل بالتالي كده حتى في كتاب اسم حق التلاوة هو رفض حق التلاوة ده كتاب صاحبه يعني صاحب الكتاب الحق يعني يقول ما حدش يكتبه كده كل واحد يجيب كتابي ما حدش ان ان كتابي اي حاجه بس هو كاتب كده واكثر كويس يعني وبيقول لا اي حد يصور منه فين كده ماقدرش اقول لكم انه اي حاجة بس هو عامله كويس يعني ده كان في حق التلاوه كلام طيب جدا قال لك ان حرف الثاء سايبه اكتب اول ثاء شكل الثاني طبق الثاني اهو هيخرج شويه في الثاء عشان كده بخرج هواء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 أنا أعمل هالشي بنات مع السناية، هو كذا بالضبط التفسير كذا، هقول بالوقت الساعة دي السناية. دي السناية اللي فوق دول، دي أهو. وده طرف وده طرف هنشي طرف كده في قليلا. هقول دخل شوية، ذا ذ ذ ذ ذ أنا على السناية وا وا ذلك. ذلك. ذلك ثم كان منصهر بخصوص الفرق. حطيت يا بنات سنتين. أم هو بعدين. لكنه فش حاول. تقريبا تقريبا ربع سنه ده شديد عشان يكثر لك جدا ان لما تيجي الظال حرف الظال ما تجيبيشه ما تخرجيهوش قوي لو خرجت الصنطري غاء غاء وبتنفس قوه ظلمة. ظلمة. كده ذلك خلق كده يطلع فيها هواء تاخيه هو شويه قولي ولا ما سيبيه هو اه قولي علما قد علما علما علما طب خليكوا شويه قولي ذلك، ذلك. غاليكا غاليكا بره شويه يعني انا ثم ثم حسيتوا الخص هتلف ولذلك مخرج هذه الحروف ما بين طرف اللسان وطرف الثنايا العليا اي طرف اللسان يكون متعامدا مع اطراف الثنايا العليا دون ان يخرج شيء سوى في ان الشيء يصير فتخرج منه الثاء فزال انا الثاء ولذلك قيل هنا وقل... يعني وقل... يعني وقل هنا الثاء فالضع باعتبار قرب اللسان للخارج فاللسان يقرب للخارج في الثاي أكثر مما يقرب من أختينا اللي هم مضع والإيه؟ في الزال. ويقرب في الثالي أكثر مما يقرب في الثالي لأن الثال مان؟ اللسان لما نام على إيه؟ لكن الاشنين ما فيهم؟ كيف عدم قروب هوا عند كسر الثال؟ مين من ذي نعم؟ في مساجة بيت تقع هواك؟ هادو كانلي اللي هي بص وانت بتكراي الصاقل انتليك حرش الصاقل مخرجه ايه عن الثاني هنا وي. وخلي صوت كله بوه وليه صام صويت صويت صويت صويت صويت دي لو ركزت على, على السنة على السنة هنا وخليك صوت كله بوه. بوه كل الصباب بوه صويت خلاص اقطيع اطيع من اقوي قل أطيع من تتكلم من قل أطيع الله قل أطيع الله من تتكلم قل أطيع رائع ماشي فهمت يا بنات النقطه دي كانت النقطه دي اللي مهمه جدا تميزوها وتفسروها وتكسر. ايه انت كل حروابك فيها هواه ان شاء الله عليك جميله كل الحروب الخراج فيها تهويه كديه مش عارفه عم هواه كتير دي ما انت حرانه يعني ان شاء الله انت بنتي اطقي الباب قولي تدخليها جوه فخليها جوه قولي لا بيصبط من غير ما تتكلم من غير ما تضغطي قوي قولي خلاص حاولت اني الى اخطتي اني مش لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتت اقول حد فيها خطاء اتت مقلقا، غلط اتساق اتزان اتزان في ما احنا لسه نقول اخطاء ونصلح هنا يا جماعه لقب هدي. تسمى هذه الحروف حروف ايه لسوية لماذا هنا ظهورا <تصفيق> <تصفيق> من قرب وليس من وليس منها ليس منها كما قال في ذلك المسئل قال ابن الجذري قال ايه وظائي وظالي وثاء اللي ايه من طرف ايه صرفيه صرفيه ما دوما صيني بنات طيب نيجي بعد كذا اللي هو ايه حرف ناخد حرف الثاء طب مش مشتك حرف الثاء قلنا بيخل كي تفان شوية مخرجه ظاهر طرف الثاء. ادي ظاهر عمر عندي كفين ايه طيب شايف الظهر ادي سيفه لظهر الفطس الانسان ادي طرطسان أهو ادي ادي طرط وادي الظهر قريب جدا من الطرط اروح فاتحه الثلاث لسانه العليا اقول ف في الجيش الثاني العليا والسفله ف ف ف ف خلي بالك انها مش كل لسان بره مش فيها كده وتعملي فيها تحير لا جزء بسيط جدا زي ما كده الصوره ف ف قلنا ثم ثم ثم ولذلك قلنا ان طرف اللسان مع اطراف اطراق السنان العليه على اللسان فضغط طرف الانسان على اي طرف السنان العليا ضغط عليه على السنتين دولي ثم ثم, ثم, ثم, ثم ثم طيب نيجي صفاته الهمس الهمس هو ايه يا بنات يطرق هوا الرقوه تعالوا نقر كده ايات من القران فيها ها في اهل مدين واذا رأيت تنما رأيت ايوه واذا رأيت تنما رأيت نعيما لهك كبيرة على الحي فلما افقلت دعوه هاتف لك لما افقلت لما الطرف الثاني ظهره في مكان اطر الصف العليا فلم لا اتكتب لا عايز الله تكوني جدا في الحرف ده في اخطاء يعني كل اللي هي هم فيها ازاي وفي رقاقه اج تجري ألعب. قالت، قلت قلت والقطأ أذكرت دي الشدة خطا قطع الصور الاتفال مرققة مرققة يعني ايه يعني اخسر لسان نازل طب ما ممكن تكون اخسر لسان مستعلى لو انا قراتها ازاي تكون مثلا بعضنا سولا سا سا وها با سا سا سا تكون في الجنية سا خطا سا ثوابه ثوابه طب يعني مرققة والانفتاح ان انا لك باني اقرح التباق ببعيد عني اللقب ما يوصلكم من الحروف اللي اللي لست بتطرق سوية امثلة ثوابه ياريتوني ويالكم من آل يعقوب تبايت اقرأي الاية دي ياريتوني وياليتوني من آل يعقوب امثلة الثوابه وزعب ربي ايه ايه ايه قول في ايه في اسمه نعم اتأكلونه جهتانه و... واسمه واتوله ايه ثانيا ومن يكت ايه بانما يكتوه على في السورة انسان طي يقولولي في السورة في اسمه ومن نفسه نقرأي ومن يكتب ومن يكتب اتح المسوح يا سلس اتح الياء مسوحة يكتب يكتب اسم فانما يكتب على نفسه احتربي يلا ومن يكتب لا لا يا في الله ربه ناشي. طيب طيب عايز اقرا قول ايه ايه ايه ايه اكرب فيها كلمة اثنان اثنان اثناني اثناني اثناني اثناني يعني دو يبقى ايه اتنع سيكتب عد سايا لان نعم دعا والله رباهما لان ايه اتنع صالح فلما اتقلب ده والله ثاء مع الده طبعا مع طبعا لا اتقلب ده ثاء اللي ثاء مع الده لها في عمضان يوم يلا قولها ليه طيب هنقرأ تنبيهات على اخطاء الثاء مادينة التنبيهات على اخطاء نحن كده الوقت خلاص تنبيه على أشترك... <تصفيق> طيب يجب بيان همسها لعل تستميب إيه بنات بالذلك ولذلك لما نيجي نقراها نقراها ممكن تقرأ مثلا أثقالها أس... آه... نقراها أثقالها آية أفضل آه... أثقالها أحسن في يبقى ما تقوليش وانت تقرأيها المفروض ان تقرأيها إيه ما تقوليش فالله كانت مفتوليش اغن ا سيحبي ا قالها ا اترك الايه زلزل زلزال ترك الطبي طيب واذا اذا وقع بعدها حرف الف او حرف الثاء وجد ترقيقها طيب هاتوا لي مثلا في ايه قال رب سبحانه وتعالى تسقطنهم تسقط هات لي ايه تسقط يلا يا هاني يلا يا على صوتك واسمع لانا تق تق تق ش ش ص ص ت ط ال لعلهم يا عزيزتي لعلهم ايه انا كنت مصدرات يا عزيزتي لعلهم ايه يا بنات لا ايه بالتاء ولا بالذات فقط طب قولوا هذه الايه بعد لئن ماذا قبلناهم في الحرب تذل بهم من انقهرهم لعلهم الاهم يذكرون واما تخوفنا طيب بعد كده كلمه الثقلان الثقلان ما قلت الثقلان اثقى او اثث حين قرأ اسماء اسرائيل الايه دي الاية في صوتك ايه؟ انا قرات انا قرات اللي هو ده بقى ايه؟ قرائه قرائه ايه؟ يا بنات البنت اللي بعتلي الالي فمتلو قراني قراولي الايه أقرأ وتمتؤ وتمتالك إنما علينا الله أكبر يا رب يا جنات الأرض يا سلوفيا يا رينا يا أوروبا يا أستراليا يا أمريكا يا إيطاليا يا إسبانيا يا إندونيسيا يا جنوب أفريقيا يا جنوب إفريقيا يا كمثل الغم انتظروا ذلك مثل الغم اللي هنا كذبوا يتبقى الزال مع ده ايه ها وقت طيب يبقى خلي بالك وكلمة اذا اتت كلمة شهاب شهاب طاقصة اقرأيها اقرأيها حذر إلا نَعَاوُشِيَهَا هُوَ الْتَاقِدَةُ تَحْتَ سَاقِهِ طيب طب في يا بنات طب اقرؤوا الايه دي إِنَّ نَمْرًا تَاقِدٌ فِي هناقش ايوه اني دلوقتي خلاص الوقت انتهى بس هنقرأ بعض الايات علشان بعد كده ان شاء الله هنتمرن ازاي نميز بين حرف الذال وحرف ال وحرف الثاء لان المسألة دي فيها يعني الاغلب في كثيرات منا بيقع بيقع في الخطا في القراءه عند قراءه ذلك, ذلك ذلك كتاب ذا لا ذلك تقنيه القراءه دي ذن ديت خطا يكون ولا ناء واو واو ذا تقنيه واليم اكتبوا ظالم ظالم <تصفيق> <وعلم. تصفيق> <وعلم. تصفيق> دخلت صدقة <كلب> تيجي على تأثم <تصفيق> <تصفيق> الهواء ولما تيجي تقولي مثلا ذلك دخلت صدقة ذلك تعني تتشكل الهواء للداخل طلعت الهواء للخارج تعني نقرأ الآيات بعض الآيات تكرر آياتها طبعا الآية ثمانية ألفين وتسعة وسبعين بالله من الشيطان الرجيم أعلم بالجانين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kijk eens de volgende vraag. Hello? Okay. إن شاء الله سبحان الله نقول سبحان الله ونعم الحمد لله في ليلان، أستغفرت واتوب إليه، واهن الصلاة وسبب المبارك على محمد ومعاليه، رحمه وسلمه سيدنا كثيراً كثيراً، وغت من عقيدة كثيراً بنات، بتجيبوا تقول محاسب يعمل بالبورصة هل عليه اسم في بعض المعاملات في بعض البلدان في معاملات بتبقى تبقى في والعايز تستزيد من هذه المسألة فتكتب على المسك كده حكم العمل بالبرصة هيدخل لها لو كانت المعاملات في كذا وكذا وكذا وكذا تكون المعاملات ربوية هتفهم كل هتفهم إذا كان اللي بيعمل بالبرصة ده محاكمة بيبقى عمله صح ولا لا لو هي دخلت كده على المسك وكتبت بس كده حكم العمل نعم نعم نعم يعني أنا لازم تقول كل النقاط على الحروب أنا بقول لها يدخل يا بيسي وشوفي الكلام اللي أنا بقولك أنا بخلفه عليها الخضائق يعني اتخف عليها المسألة تدخل وتعرف ان هذه معاملات هي معاملات بربوية واضحة جيثة في المجرد ان تدخل فيها على جوجل سبق وعمل فيها حوثهم معاملات في حولها بعض البلدان العربية بتبقى التبارة في هذه الأماكن يبقى في تبارة في معاملات ربوية فبيبقى المعمل في هذه الأماكن في ربا الألاي يجوز دقيقه بالضبط زي دي بنوكل تماما في بعض الأماكن في القرصنه في العماره الكرمليه طبعا انا الحرام اه السائله تكون طب خطا دفع ايام من رمضان السابق وهي حامل الان ولم تقدر تصوم لغايه رمضان القادم هل تدفع كفاره لا تنتظر لما تلمد وان شاء الله باذن الله عليها صيام بعدم عليها الخطا بإذن الله الأم الأم اللي تسألتني عن ذاتها سنواتها البنات حجات ويمكن ما شاء الله يعني كده عليها.